إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا نضلبه ومن يضلب فلا نضلبه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتلهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وس من هم رجلا كسيين وورم ومن ساء اتقل الله الذي تساء نبيين والأحام إن الله كان عكم ررضبة يا أي الذي آمن اننتقل الله وقول قوللا سديدة يصلح لكم أعمل لكم ويقصسر لكم ذبكم وما يطع الله ورسول من ف فاز فوز عظمة أما بعد فإن الضط الحديث كتاب الله وأاحناهب هذه محمد صل الله عليه مسلم وشر الأمور محدثساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع المرفوعات وقلنا المرفوعات سبعة وانتهينا إلى السابع قلنا السابع هو التوابع والتوابع نعودها النعت والتوكيد وإيش ثاني النعت والتوكيد والعطف والبدل هذه كلها من التوابة نأخذ اليوم إن شاء الله النعت والنعت هو تابع يذكر لبيان صفة المتبوعة تابع يذكر لبيان صفة المتبوعة أو هو كلمة تذكر بعد الإس لبيان أحوال هذا الإس كلمة تذكر بعد الإس لبيان حاله كأن تقول مثل جاء الجندي الشجاع جاء الجندي الشجاع الشجاع هذا تابع هو نعط صفة نذكر حال هذا الاسم الذي ذكر قبل. فتقول جاء الجندي الشجاع جاء العالم المحرير أو جاء العالم البحر فأنت تصفه فالنعط التابع يذكر لبيان صفة المتبوع أو كلمة تذكر بعد الاسم لبيان أحواله والنعت دائما فهنا تقليلا أو ترغيبا للإخوة لا ندخل في التفاصيل في النعت السبب ونات الحقيقي والأمور المفصلة لكن يعني على الهامش علنا نسير وسيرا طيبا وفي ناس يعني بتنصب علينا المنجليق الآن في هذا الباب حتى نسلا من المنجليق فاجعلونا نجعلها مع اتقامة النساء فالنعت تابع وهو تابع للمنعوت تابع له في كل شيء في الرفع والنص والخفض وهو ايضا تابع له في الافرااد والتثنيه وايضا الجمع وتابع له في في التذكير والتانيث وايضا التعريف والتنكير اذا الصفه او النعت تابعه للمنعوت في كل شيء افرااد وتثنيه وتذكير وتانيث جمع وهنا معرفه وتعريف وتنكير جمع وإفراد وتثنية كل ذلك التابع ياخد نفس الحكم تقول مثلا جاء الرجال العقلاء جاء الرجال العقلاء أين نعته هنا الرجال خطأ العقلاء ربنا جعلنا من العقلاء جميعا العقلاء وانظر إلي جاء الرجال والرجال نكره ظاهرة جدا الآن. خطأ الرجال والعقلاء طيب والرجال أيضا مفرد وجمع العقلاء بد يكون إذن إن نعت لابد يكون تابع الملوط في كل شيء جاء الرجال تعريف وتعريف جمع وجمع جاء الرجال العقلاء فالعقلاء نعت يعني صفة للرجال وهو تابع للرجال الجمع جمع تعريف تعريف طيب أيضا تقول سمعت خبرا سارا سمعت خبرا سارا إيش نوع هذا؟ صاحب اللغة سمعت خبرا صارا النعت وين النعت صارا صارا هو النعت نوعه هل الإفراد إفراد هو تابعه خبر أفرد أيضا صارا على الإفراد فهو تابع المنعود تقول مثلا أصابت الكرسة المدمرة مدينة تاغية أصابت الكرسة المدمرة مدينة طاغية فالمدمرة نعت الكارثة وأيضا نفس الأمر تعريب تعريب صحيح وإفراد أيضا إفراد طيب. وتأنيث تأنيث أحسن. تأنيث تأنيث الكارثة المدمرة الكارثة المدمرة أيضا يمكن أن نقول بأن نعت يأتي جملة يأتي جملة بعد نكرة قدمت كارثة قدمت كارثة تدمر كل شيء وين النعطة هنا الجملة جملة بتدمر كل شيء هي صفة الكارثة صفة الكارثة فهذه جملة بعد نكرى تقول نحن في الدنيا كحبة في انا نحن في الدنيا كحبة في انا اين النعطة هنا هيا رحم年nemental sallallahu alaikum غلط اسكب نحن في الدنيا كحبة في انا خلط أحد على صاحب ولا ألاء ولا حبة ولا كيلو في إناء في إناء الجر والمجروح هذا هو الصفة شبه جملة في محل إيش في محل خبط أو جر صفة لحبة فحبة في إناء يعني المعنى إيش قلنا المعنى قلنا العراب فرعا عن إيه هفهم المعنى يعني نقول حبة ضئيلة يعني توصف بأنها ضئيلة قليلة كحبة في إنار طيب الأمثلة التي تأتي بعد ذلك لك وليست لي وصدر الباب بمن يكره المواطن الصالح يبذر جهده لنصرة دين أو قل العبد الصالح تروح. العبد الصالح يبذر جهده لينصر دين ها؟ الصالح نعت ها؟ هقيته مفرد وإيش ومعرف وإيش ومذكر يبقى تابع في التعريف والتذكير والإفراد طيب. وأيضا في الرفع يوافق المنعوط في الرفع اللي جنبه فيه إن العبد المجد يرقى بنفسه المجد طب اقرأها أنت بالتشكيل الله كريم إن العبد المجد يرقى ها خطا نعم ان العبد المجده ليش المجده انه مجده نعت للعبد والعبد اسم ان اسم ان مرفوع بايش منصوب اسم ان ما بترفعش منصوب بالفتحه والمجد يكون تابع لهذا ان العبد المجده يرتبط بنفسه احسنت يبقى وافقه المنعوت النعت يوافق المنعوت في ايش في النصب وايش والتعريف ها ماشي احسنت المرأة الصالحة في البيت بركة يعرف رحمة الله سلام كلها المرأة الصالحة في البيت بركة هذا تعليم بإجبار كما يقولون المرأة مبتدأ مرفوع نعم علامة رفع الدم الظاهرة على آخرة الصالحة صفة للمرأة نعت مرفوع نعم في البيت بركة وبركه هو طيب طيب اذا وافقت التانيث والافراد الخطان المتوازيان لا يلتقيان قاعده رياضيه الخطان المتوازيان لا يلتقيان دي قاعده رياضيه صحيح طيب اين الخطان المتوازيان لا يلتقيان سياد المتوازيان صفة ليش خطان هنا كما قلنا أيضا موافقة موافقة في ايش الرفع احسنت بالألف للتثنية والتثنية أيضا والتذكير صحيح ماش. رايات المستعمرين تتهاوى راية بعد راية رايات المستعمرين تتهاوى رايه بعد رايه في <تسجيل> لا ها رايه المستعمرين تتهاوى رايه بعد رايه لا صعب النور عشان هي صعبه شويه ها توقع. نعم رايه بعد رايه ده رآني رجل عالم أو قل زارني رجل صالح عالم زارني رجل صالح صالح هو الصف قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة العلمين عزة عن الكافرين إلى آخر الآيات أحمن أبتلاه أين ما نريد؟ احسن ارجع ورشها اخليك ازمر تمهل وتدبر تأتي بيها اه اذلة, أذلة على المؤمنين اعزهم ايش حالة كونهم ايش يا طبعا في فرق من حلو الصفة هذا ليس نفسنا التفصيل فيه لكن هذه حاء الصفتهم السماء التي تعلوا عليهم لنعرفهم انهم اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين قال الله جل في علامه عن موسى ان صفراء فاقع لونها تسر الناظرين انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فين الصفه هذه مهمه صدقوني مهمه وصعبه شويه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا اليوم الاختبار ان شاء الله ورطة ضعيفة مش مفشي نعم كين النعت يا اخوة عندك ابراين والك يا احمد الآية كلها ما دون كلمة بقرة. يعني كل هذه الآية صفة شواش اركب متوسع جدا شواش لا اسمه فسروا الناظرين هل هذه صفة كيف تكون صفة دي جملة اه ده هي بالدماغ يعني بقى لا هي بالدماغ انها بقرة صفراء فاقع لونها فسروا الناظرين لا اله الا الله ده شيء محزن يا سيد ايمن لسه بتفكر فسر الناظرين هو النعم كيف دالك قل لنا طب فين المبتدأ والخبر يا إخوة أنتم لو عرفتم تجيبوا اسم إلا وخبر إلا جبتوا صفة الله يبيكم أبا معاد ما صحة تخطر فيها أبا معاد اسم إني إيش أستاذ إيه أستاذ أمام بتحتريك كجوغرافي مخططات فهو بيخطط للإجابة لا حول ولا خوبة إلا في الله هي... احنا نقول اسم ان إيش هو الضمير والخبر هو بقره إيه بقيدا سفراء إيش نعم يمكن أن تكون سنتظر النواظرين هدي مقابل مسألة دانية لكن أنت أصلا إيه على أصل المسألة افهم الآية هذا هو أهم شيء تصل إلى الإعراب الصحيح بفهم الآية جيد آه يمكن أن تقول ذلك لو قلنا لصفراء وتقول الضمير أعاد على البقرة أيضا غير ممكن نقول ذلك طب خلاص بقى طب قلنا يبقى دعها كما أي. قال الله تعالى جيت يا ابو معاذ بغرس افراء ثاني يا ابو معاذ انهم هو اسم ايه صح والبقره خبر ايه وما ياتي بعدها صفه لايش للبقره فالبقره صفه طوانه عتوها واسمها نقول البقره لهم الليل نسلكوا منه النهار وايه لهم الليل نسلكوا منه النهار هذا كده أنا جدا للأخ والميت وآية لهم الليل ونسلخوا منه النهار شوف تماما تمت المبتدع وخبط كل دي تهني جسد الجيد ما بعد ها احسن صفة يا جملة نسلخوا منه النهار وهذه صفة ليش للليل صفة الليل يعني من صفات الليل ويسلخ منه النهار طيب قال الله جل في علاه تبت يدك أبي لهب وتب ما يغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته مش تقرأ حمالته وحمالته وامرأته حمالة الحطر وامرأته حمالة الحطر في ريضها حبل من مسل أين النعت هنا آه طيب جيد أنا أريد أريد أن أخص بالجانب ها. هات بالأولى أتيولى بالثانية يا إخوة هات وامرأته كلها سفا سفا حمالة الحطب يلتقرأ حمالة بكيف وامرأته وحمالت نقولنا بان النعت يتبع المنو صح والموصوفه مرفوعه ولا منصوبه مرفوعه ولا اصلها لما سبق مرفوعه طب حماله الحطب منصوبه فمنصوبه فجبت تكون بقى صفه مين المنود اضربك شيخ بلاش تعالي ما لك ما تعلقش لما اضربك هتعمل سلام <تصفيق> خلينا في قراءة الدم وامرأته حمالة الحطر يبقى على قراءة الدم حمالة الحطر صفر وممكن تقول لا ممكن يكون الرفعون على الخبرية تعرف نعم فيها وجه ولا ما وجه لا فيها وجه يعني الوجه اللي تقول هي حمالة الحطر يعني هي هذا ثاني وحمالة حمالة تحطى بالخبر تكون خبر لإيش لامرأته للمبتدأ الأول وأيضا تعرض نعتا وامرأته صفتها نعتها حمالة الحطر طيب الإشكال عندنا بقى وامرأته حمالة الحطر هي جيد وهو كلام قريب قريب يعني لا هو قال تعرف أيضا صفة لكن على إدمار أذم أذم امرأة حالواء هي صفتها حمالة الحق أذم بإدمار يعني ده بالإدمار لكن هو الصحيح كما قلنا كانت يتعدمها يكون أيصر بكثير جيد المعلم الواعي المخلص الأمين قادر على تحقيق رسالته المعلم الواعي المخلص الامين قادر على تحقيق رسالته اين النعت هنا مفيش نعت <تصفيق> وين النعت على تحقيق رسالته نعت ظاهر جدا هذا <تصفيق> نعم هذا هو الخبر لكن النعت ايش الواي المخلص الامين كل هذه صفات في المدرس اللي ممكن نخبر عنه بانه سيحقق رسالات. المعلم الوعي المخلص الأمين قادر على تحقيق رسالته طيب بالنسبة للنعت له أسباب يمكن يكون أسباب سبب النعت أو سبب الوصف المتح أو الزمن أو التخصيص النكرة حتى نقلل مسئلة الابتداء بالنكرة, بالنكرة أن النكرة لا يبتدأ بها ويمكن أن يبتدأ بها إذا إيش إذا وصف أن توصيف وصف النكرة يخصصه يعني يقلل من مسألة اللي هي تكون مشاعرة وايضا توضيح المعرفة والتوكيد ايضا فهيكون الوصف من باب التوكيد وسأضرب الامثلة وانتم عليكم تخرجوا لنا لقالب من هذه الامور اسباب او غرض النعت في ذلك مرره برجل كاتب نقولنا النعت يأتي لايش للتوكيد ويأتي للزم ويأتي للمتح ويأتي ايضا لتخصيص النكر وهيأتي أيضا للتوضيح المعرفة ويكون في إبهام في المعرفة فيوضح المب... المعرفة فأي هذه الأمور في هذا المثل مررت برجل كاتب مررت برجل كاتب صح ماشي الكاتب هي الصفة لكن الغرض منها الآن أحسن في تخصيص النكر عندنا مثل ثاني ويا الحمد لله رب العالمين او قل بسم الله الرحمن الرحيم ايه هي بسم الله الرحمن الرحيم اين الصفة الرحمن الرحيم طيب ايش الغرض هنا لا استغفر الله ده خطأ فحش خطأ فحش هو استغفر ربك الان المت تعمل رجع صحيح المت طيب عندما تدخل المسجد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصفة هنا الرجيم لكن السبب الزم نعم بالمقابلة اللهم ارحم عبدك المسكين اللهم ارحم عبدك المسكين المسكين صفة العبد سببه الغرض منه الاستعتار صحيح ولا لا لا اترحهم حتى ينظر الله إليه بعين الرحمة قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة كاملة صفة لعشرة إيش السبب هنا التوكيد أحسنت أيضا قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إذا نفخ في الصور نفخة واحدة فواحدة صفة لنفخة صحيح ولا لا طيب الغلط منها الغرض منها أبا معال التوكيد كما نكون قد انتهينا من التابع الأول إن شاء الله ننتقل الأصفاء القادمة إلى التوابع الأخرى حتى ننتهي بسلام للإخوة الأحباب من هذا الكتاب ولا راجعة الأولى